ان كلماتنا ستبقى ميتة اعراسا من الشموع لا حراك فيها جامل حتى اذا متنا من اجلها انتفضت حيا وعاشت بين الاحيان كل كلمة عاشت كانت تدكتات قلب انسان عيد فعاشت بين الاحيان والأحياء لا يتبنون الأموات. وداعا أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تدمع المقل بقع الأرق قد ندبت فراقك واشتكى الطلو لإن أتبن الأجساد فالروائح تتصل. فالارواح تتصل ففي الدنيا تلاقينا لاقينا في الوصال لنا الامل غنا الامل فنسال ربنا المولى وفي الاسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل بدار ما بها ملأ بجناتين وروضات وروضات بها الأنهار والحلال والحلال بها الحورات نادين بصوت ما له مثل بها الأحباب قاطبة كذا الأصحاب ورسل كذل الاصحاب والرسل بها ضالوا امتنا امتنا بها شهداؤنا الاولوا الاولوا فيا من قد سبقت الى جنان الخلد ترتحل هنيئا ما ضفرت به هنيئا أيها البطل هنيئا أيها البطل ودعني أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل تجمع المقل بقاع الأروق قد ندبت فراقك واشتكى وشتك الطلو لإن أتبن الأجساد فالأرواح تتصل فالأرواح تتصل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 ترقبوا بمشيئة الله تعالى اصدارنا السادس ضمن سلسلة قوافل الشهداء والله نسأل ان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم تم هذا العمل بستوديو الرباط. الاخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة اضواء مشاهد للانتاج الاعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية، الرياض، طريق الملك فهد، بجوار وزارة الخدمة المدنية، هاتف أربعة صفر ستة, ستة, صفر ستة, ستة ناسوخ صفر ستة واحد. صندوق بريد واحد اثنين سبا الرمز البريدي واحد واحد ثلاثة خمسة ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى شيما وكل شيما صرخاتك سهاونا في صدور احرام ونداءاتك ترقد لا تدفع كما تدفع أهو عاد انهم قادمين سبيل عزمنا عزم الأباه لا نبالي بالطغاه نكره الظلمى ونأباه أن نكون جوبنا والترق من الدماء والترق من الدماء في سبيل الله من نظيم ارفع وليعد وليعلن دين وليعد يدي عزّه والتراب من الدماء والتراب من الدماء نحن للإسلام حصن نحن جند أو فيا في طريق النور نمشي نقتدي بالأنبياء والترق من الدماء والترق من الدماء لسبيل الله نمي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجدوه فليعد للدين عزوه والترق من الدماء والترق من الدماء يوم بادر في دمانا وبحطينا علا نأشدو نحن للدين فداء والطرق من الدماء والطرق من الدماء في سبيل الله من نمضي نبتغي رفع الوضع فاليعود في مجدو واليعود. للدين العز والترق من الدماء والترق من الدماء